مهما الناس تتكلم عنك مش هاي وفي كلامهم حقاك يا شفعنا يلي اسمعك غالي علينا يا بابك رلوس مهما الناس تتكلم عنك مش هاي وفي كلامهم حقاك يا شفعنا كنت نتايه دليل كنت حضن الكل يائس كنت بلسم للعميل كنت في مثال في حب إلهك وخلاص نفس أولادك شعلت مركان ما علمنا يا بابا كريلوس يا مرارة في المغارة كنت ندايل دليل كنت حضن الكل يائس كنت بالسمق العليل يلي حياتك في الصلاة كانت يلي حياتك في السماء مت يلي قداستك لنا باني تذكرنا يا بابا كريلو